الحمد لله والعقبة للمتقين ولعذابنا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن هتدى بهديه إلى يوم الدين حذيفة ابن اليمن سحاب رضي الله عنه ورسول كور يستنله عليه وسلم إنه رسول كوردي بالمعروف ole tenhaunn alimunkeri, aurjuusikin Allahu, että ynzila minhu. aqabamnno, thmme tdeunno, fala ystjabbu lkm. Oi, istertan, oi istertan, ma antaisterrbtaan, oi skerrbtaan. Hadditasi kdyuoido, ohi lahi, kun suuditini aqab, haki se ka إذن كأقبل ما يدعى يبر إلى سورة السور كل عليه سلام حديث كإمام الترمذ والجهمي سكوري وحوله حديث حسنة شيخ ناصر الدين الباني وحول واحدين صحيحه حديث كاسي وحول أويسينا يا حديث نذكر المسلمين تاهي ولا جيسفري ويان حمانتناسك ريب ويان إن عقوب أي عيسو هي آفه وح هذا مع الوهن ضبي dalka ku soo farabtay niman gaala oo daqankoodi la raaciyo yeedis ku denna la yeelayo gaaladaasi waxay rabaan in ay dumarka ka dhigaan xijaabka waxaana وخا كاميتا قوابك مرواد وفر بدن او هدا دمركو كولبستان درع يربا لو خري يا ام توب ملخمد امف شلمد يرو انت قورتو كليا لو دو دووب يا ممدو خقله ولا خري ليا مركي ور وحا بلا لا الدرنا دمركي غشنيه دري عيشيد كها يا شلمدي وينيد اي جيكودو وخ بدن با استوريسي اولا لا حجاب شرعيه كا سماها haddii aad la imaato oo ma tahay laga baqan in dadkana laga xishoonayeen in dumarka rabadan ay awoodoodii iyo laptopoodii oo qawaan oo dhaxda laabsanayaan حجاب كين لتورة طبيان اما الدلع يرلح لنا بل دمرك السداة سميني رسولك صلى الله عليه وسلم اوكسي ورميي محوكي يلي امام كراد أحمد بن حنبل رحمه الله وحام مسند كيسي وكوري سيدوك الامام مسلم بن حجاج وسعيسك ساري من حديث أبي هريرة انو رسولك صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما لا بقوله، أبقى... أو أمد النبي محمد كميدا أو نار تجليه أولي ما عرفوا رسول كله حليج كما قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس واضد ستة شابو يضمد الله عز وكره اضد كلهن عيضة المياه ونساء كسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وعاكمد بالرسول الكويري عليه الصلاة والسلام لما ذا قال لنا ارتقل يوم الدنيا محمد كمده دمر واحقشنها درقا ون مضحوذنا ادموتها الهيس له كأن هذا أرين مايان قليل <سؤال> اسكد دائما رسولك عليه الصلاة والسلام روايط يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللغوري يئن يريه فأينما وجدتموهن فالعنوهن فإنهن ملعونات ميالك استعود كأرقتان إلهي بانا عضاليا عضالبو رسولك عليه الصلاة والسلام هذا يعني جملة مالوتي هذا هذا هذا هذا ما دام رسولك صلى الله عليه وسلم أشيغي إنه كمي تهي علامته ساعدة اي قياموه إيا قياموه إنه دواده لغو قرطو دو مركيز قاويني هاو قادان إنه كردان نهي غين تاليك هاو اي يغون الهي انك عيشون ددك انك عيشون غريودا كو هيستانا هاو غادان صلى الله عليه وسلم يري لا يدخل الجنة دايوث ما كلا يو صلى الله عليه وسلم ك خمر الدائمه يك دايوث ك موسمين لو تصحوا <تصفيق> رواة كقارن رسولك هو الذي يقر <تصفيق> على أهل الخبث ديوث كرير كيس حمان رعلي وقل نقال يا تشن المجل يبى عليه السلام والدك يا جريه هذا كسوتو سيان أما مرض قاوم بويبني يمال ككوب حين يانا يجونها وقاعدين إن لوا ذا غيان تشن الجري الآن تا يا نار تلو قديه وعيد شديد أي رسول كوشيق عليه السلام ملك مهم كي نوحيهاي أستراد يحشوت كوى الشرف أستراد يحشوت كوى نورنان أستراد يحشوت استراد إلاشنان أستراد يحشوت كوى أي سوى محمد الله عليه السلام وحاو كيري يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين نبي محمد وله كجلي وعَدْكُتْ رَهَدَ الْضُمَرْ كَعَجَ وعَدْكُتْ رَهَدَ الْحَبْلَ حَجَجَ ذلك أدنى أن يُعرفن هذا ودوا الا كرتو هدا حجاب خدان ابن كثير وعاو كولي كتاب كيسلنا تفسير القرآن العظيم اي يعرفنا انهن عفيفات فلا يؤذين هداي غمدي حجابته وحل غران اني تي غبا داورسون او زينه كداورسون او حمانك الهشن فلا يؤذين كدبلدبي مايو هداي غمدو يسخا ويسو ولا الطمع يا وأهل الكاب السل رجوة طمعيان ويجيء جيران ويدنبا كلايان سدا وجد بع رسولك عليه سلامة والسلام وح أصحابتي سو كويري إياكم والجلوس في الطرقات والدوين كانت فريستان إسكالالية مركي رسولك يدعين كمان ما أعرف إنه وح الرسولك كويري وضد حقي وحق الطريق غض البصر وحكم ضه طريق حقيسة إن الله لا سلا سلسلك إلى عليه سلامة والسلام وحكم لا يدع سوق دجل ياء أيمان ياء دمر كمسلمات كإلى جلبك يدنينا عليهن من جلابي بهن جلبك شروطه ليه إلا شروطها له لنا جلبك اللي شروطه وحكم إنه تلك أن استر يوم على ماذا وح سوق على العلاود يوتشي وقوله وحكم ذا waa kamiday inay ay maran ku dhagsanayn jirko ka fuuqsan waa kamiday inay ay marahan cadar lahayn waa kamiday inay ay maran marada ragga shabahan waa kamiday inay ay maran marada dumar ka gaalad u gashadaan aan shabahin waa kamiday inaana yahay ay ku tay oo kaliyede kaleede inaana yahay waa oo dalkeed laga yaqaan shuruudaha marka laga helay Jilbab sharciy maaha dadu yara la xidha xijaab sharciy maaha dirashii diye shalmada la laabi xijaab yajilbaab tona maaha jilbaabka sharci gahe wa jilbaabka shuruudaha toddobaad ay mu sheegnay wa ay ay weheliyaan waxay nidiisana k inu dumarkeena dhagarta gaalada ka ilaaliyo ka hayo ilaahay waxay nidiisana kuwa dhagartooda maqlay eeqaatay inu ka soo ka إلهي وحي له شي قالوا اني عادو غينايين قالوا اني رمان ديتهن يني نغا ساران قالوا اني اني رالي كناقون هاي المرنبه إلهي سبحانه وتعالى وحي له شي عداوته انو هيان وحيابها لغا داوليا تي فييدا اما وحيابها فاشيون كلو يقاانو ا كلب ميل لغا سو ايغنيان اشقد لغا سو خنيا ماها وحينا انفعيا وحينا فعي إلهي سبحانه وتعالى استراد كو أو ذو مركي لوعليه والدك أحب له هذا او قصبا ما داموا يسكون ما داموا أيهين مسؤولية دام يديك لساري وحنا رسولك صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أو كشاني قف كهبلها وحكم الذلوي تحامي هبل الله سيو إل عاليه دورة وح الرسول كل له سترة وحجاب من النار وح يقول نقدا حجاب نارتك إل كي أسترين النار بكيلال كي قاويل النار بيأهرسادي قف لبهذار تويحي الربي وتشعلي هاي إلى هاي تمجينا هالعفاح على هنا وفتشيو سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي